اعبُدُوا أيُّها الجاهلون ولَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وإلَى الَّذينَ مِن قَبلك لَئن أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ وَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه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 وما نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم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 وكتحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين